اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مفاركاً فيه كما تحب ربنا وترضى لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا و